Makamaton, alet feddaharin ijlalin. Ota adva, minel على في الدار إجلالا وتكريما عليها الله وقد أطفى من الهيبات تعظيما فأمست قيبلة الدنيا بها الأرواح كاملا ذاك من الإجلال كاملا قاك فأملاك بغدارك إليها ستد الإجراك محقدا لاحة تجسيما إليها سدت الإجراء محقدا لاحة تجسيما نواصب فجرت صرحا به تزداد تأثيما بل العباس قد ندمت أميت واحد غاسفكت فجارت طاغمة جارت بأحقاد لها انفجرت مقاماتنا قالت في الدار إجلال وتكريما عليها الله قد أطفى من الهيبات تغظيما فأمست قبلة الدنيا به الأرواح من الإجلال كم لا قهر فأملاك بهذا عرق إليها سدت الإجرام حقدا لا حتى جسم نواصب ففجرت. صرحا به تزداد تأثيما إليها سدد الإجرام حقدا لاحة جسيما نواصر فهجرت صرحا فهي تزداد تأثيما بن العباس قد ندمت أميت واحدها سفكت فجارت طغمة جارت بأحقاد إن لها انفجرت Ya Mä tiidarib tätä, hävielijääni. Ai voi, ja tämä on. Ja tämä on. Ja tämä on. Ja tämä لجي نازل بالجسر ما جف مدامع ولجي لجي نازل بالجسر ما تجف مدامع من والدك هل يقضي بسر ما ينازل يا صاحب الثراتي كان لذات معاناة الفجير الشريعة عجل ايام وحي الشرق يا صاحب الثرتكام لاذت معانات الفجيعة عجل بتاء. من الدار ابتدأت هذه الفجايع من هجمتي الدار ابتدأت هذه الفجايع والطفول بها بقر في دم ناجر بيئو من جبد الحسن يا حجة الله بيئو زينب و يا حجة حني يا حجت اا تش ولا تحل محن يا حجت اي ولج جناز بالجسد ما تجف مدامه ومن والدك هل يقضي سلمين نازل يا يعقوب ما أزلتي. لا لا اجا بالمجد من كنت يا طبجال اطهر ما ازيلتي لا لا اجا بالمجد مذ كنت لن يطفئ نور الايمان انفجر الحقد المقام ضحفوا له كل الأنام لن يطفئوا نور الإمام انفجر الحقد المقام ما مسنا ذل ولا هنتي ثقر به مهدينا يأتي يا قبة الأطخاص لألا أتانت بالمجد مذكونت من يطفئ نور الإمام انفجر الحقد المقام تخفو له كل الأنام عليك إمام السنة ذل ولا هنت ثأر به مهد Owning��دي. لم يكن صمتنا ذله عن قباب الطاهرين وتبعنا على هداهن في البرايا علينا فزهم القن وعدت حقا وبهم نخلصين يا صاحب الغرس رحمك يا مولانا الام يا صاحب العاص يا صاحب العاصر و... ما يكفي ما يكفي هالصوت رحمك يا مولانا الام سمع الى الامام المنتظر نشكو لمن يا ابن الحسن نشكو